فنحمد الله تعالى أن جعلنا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأسكاها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة يا للفناء لا ما الله اكبر لا اله الا